قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغالسي وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا, إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على قلبي بمعرفه بانك الله بانك الله لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدسين وَقَدْ أَتِيتُ ذُنُوبًا أَن تَتَعْلَمُهَا وَقَدْ أَتِيتُ ذُنُوبًا أَن تَتَعْلَمُهَا وَلَمْ تَكُنْ فَاضِحِ فِيهَا بِفَعَالِ مُثِيِّ فامن علي بذكر الصالحين ولا فامن علي بذكر الصالحين ولا ولا تجعل علي اذا في الدين من لبسي وكن معي and مَعِي be with you the whole world حشري ويوم حشري بما انزلت في عبسي